السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. انه من يهده الله فلا مضل له. ومن يضل فلن تجد له هاديا مرشدا. وصلاة وسلاما على سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلوات من رب العالمين الى يوم الدين ثم اما بعد فالنهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى في الخطوة التاسعة في الطريق إلى القرآن في طريقنا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وأظن يا جماعة ان المفروض نكون يوم ورا يوم وخطوة ورا خطوة بنكتشف مدى خطورة دور القرآن في حياتنا مدى خطورة دور القرآن في إصلاح القلب وتربية الفكر والفهم مدى خطورة دور القرآن في إصلاح المجتمع هذه كل المشاكل التي الطيار الإسلامي بيعانيها السبب الأساسي فيها إن العلاقة بينه وبين القرآن العلاقة الحقيقية علاقة الفهم العميق بيننا وبين كتاب الله سبحانه وتعالى لسه علاقة ضعيفة علاقة ضعيفة جدا فعشان كده تلاقي بعض الاخوة عندهم اللياقة القرآنية ضعيفة يعني ايه اللياقة القرآنية يعني ما يقدرش يقعد ساعتين قدام المصحف يقرأ وقلبه مستحضر المعاني لمدة ساعتين وبيبكي منها ممكن ربع ساعة حاسس وباقي الوقت قلبه فسر منه او يسمع درس تفسير لمدة ساعة ولا ساعة ونص ما يقدرش يستحمل يلاقي نفسه بيفصل ك النص ليه? لان اللياقة القرآنية علاقة قلبه العميقة بكتاب الله ما هيش علاقة قوية. عشان كده اللي احنا بنعمله الوقت ما هو الا اعادة اكتشاف طور القرآن الخطير. في حياة كل واحد مننا. قدي ايه احنا محتاجين القرآن? قدي احنا عايزين لما يخلص رمضان ان شاء الله يا جماعة? وتقول علاقتنا باذن الله وبمن الله وبفضل الله وبكرم الله. بقت فيها شيء من المتانة بكتاب الله? لما نيجي بقى بعد رمضان يقول لك حد يقول لك ايه المصحف تقول له لا? ان هنا قاعدون لن ابرح عليه عاكفا حتى القى ربي. انا خلاص عرفت مكاني وعرفت هدفي وبقت رسالتي في الحال ان انا افهم كتاب الله. على قد ما هفهم كتاب الله على قد ما كل حاجة في حياتي وفي ديني وفي دنيتي وفي دعوتي هتمشي على اكمل وجه وعلى اتم وجه باذن الله سبحانه وتعالى النهاردة هنتكلم عن صورة الانفال صورة الانفال الاسم بتاعها اسم غريب جدا الصورة جات بعد بعد بعد انتصار بدر نزلت بعد انتصار بدر طب يا رب المفروض ان اول ما نيجي نتكلم بقى يعني رئيس الدولة طالع يقول للناس بيان الانتصار تخيلوا كده هيقول ايه لقد انتصرت قوتنا وعبرت قوات تفاجئ ان اول ايه في سوره الانفال يسألونك عن الانفال جايين لك مجموعه مش واحد ولا اتنين ده مجموعه جاية. بيسألوا عن ايه عن الغنائم طب يا رب انت سميتها الانفال ليه الانفال دي يعني الهبة اللي ربنا ادها لك من غير وجه حقه اصلا او اللي ربنا ادها لك من عنده يعني بالظبط زي صلاة الفريضة وصلاة النافلة. يعني حاجة من عندك ربنا ما فرضهاش عليك فالانفال دي ربنا بيقول لنا ده الغنائم دي حاجه من عندي انا اللي بوحلها القوم من قبلكم. اقوم الدهالكم تتشكلوا عليها? يقوم لما ربنا ينزل النصر عليكم. اول ما صمرة النصر من الدنيا تشوفها عناكم. تسيبوا الدين وتسيبوا الدعوة وتجروا على الدنيا. يسألونك جايين بيجروا عليك يسألونك عن الانفال. قل الانفال لله والرسول. فاتقوا الله. واصلحوا ذات بينكم. واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. يبقى من اول الصورة يا جماعة. صمرت النصر من الدنيا قد نتوحد لما تكون الازمة والظروف صعبة واول ما الدنيا تفتح لنا والتمكين يجي نتشاكل زي افغانستان ايام ما كانوا بيحاربوا الروس كلهم ميد واحدة واول ما روسيا اول ما ينتصروا عليها يقتلوا في بعض ويدبحوا في بعض. جمعهم الجهاد وفرقتهم الدنيا. ان يبقى في حب دنيا دفين في قلبك? وانت مش مكتشفه. قبل ما الدنيا تتفتح الوقت الموضوع مش بين. مفيش دنيا بيت دينا. فكلنا ادنا فضية. فما فيش فرق ما حدش واخد باله الفرق بين. اللي بيقول ما على هذا تبعتك المخلص لله. اللي مش عايز حاجة من وراء الجهاد والعمل لدين الله والدعوة. وبين اللي في قلبه حب الدنيا. بس مفيش دنيا لقيها. بس اول ما هيلاقيها لعابه هيساق عليها. اخطر طائفة في الصف اللي جواهم حب دنيا كامل لان ساعة ما بيجيبهم ببيه النصر بيحولوا النصر المأساة زي ما تحول لافغانستان وبيحولوا مشاعر الفرح اللي اكتحت قلوبنا بعد ما روسيا خرجت الى مشاعر هم ونكد وكمد وحزن زي اللي اكتحت قلوبنا زي بعد ما شفناه بيقتلوا في بعض عشان كده المشهد ده بالذات ربنا التقطه وحطه في اول اية وحط عنوان الصورة دلالة عليه عشان يقولينا خدوا بالكم قبل ما اقول لكم انتصرنا وعبرنا وعملنا خدوا بالكم من اخطر حاجة وهي ما بعد النصر من ظهور عواقب حب الدنيا. صورة الانفال بتتكلم عنها يا جماعة. صورة الانفال بتتكلم عن اربع حاجات. بيان النصر بعد ما بننتصر في معركة. المفروض القائد يطلع يقول ايه? هيات غزوة وتقعد في علي عمران كانت بيان الهزيمة. لما ننهزم في معركة القائد يخرج يقول ايه? يعني ربنا بيستثمر كل فرصة. اي نصر اي هزيمة اي حدث ربنا ينزل القرآن عشان يدينا العبر والدروس اللي فيه. ربنا بيستثمر كل فرصة من اجل تربيتنا ومن اجل توجيهنا وقت ناس كل لفرصة من اجل التربية. لان التربية دي هي اخطر مقصد قرآني على الاطلاق. صورة الانفال بيان النصر القائد اللي طلع يكلمنا بعد ما المعركة انتصرنا فيها. بعد تلاتة وسبعين ولا بعد اي ولا بعد معركة اليهود القادمة ان شاء الله. اربع مواضيع بتكلم عنها صورة الانفال. الموضوع الاول مين السبب? اول موضوع واهم موضوع. اللي نصرنا الجنود الاشاوز زي ما كانوا بيوروا في العراق عبر جنود الاشاوز. مين السبب? مين النصر يا جماع? لما انهزمنا في احد ربنا قال قل هو من عند انفسكم انت السبب. لما انتصرنا في قدر ربنا قال ومن نصره الا من عند الله. يبقى اول حاجة ان احنا نعرف مين السبب في النصر? الله سبحانه وتعالى هو اللي نصرنا تاني حاجة بيتكلم عنها سورة الانفال ما بعد النصر بقى الرؤية البعيدة بقى. مش تقعدوا انت وبعدين يعني. الرؤية البعيدة ما بعد النصر ان ربنا بيقول لك ده لسه سكة طويلة ما تريحوش استنوا انتو بتريحوا ليه? ده لسه الطريق طويل. ده احنا لسه قدامنا اهداف كتيرة عاملة زي بالزبط كده لبا يكون انت هدفك انك تصلح قلبك تماما. تقوم بعد قيام ليلة تحس بشعور ايماني جميل. تنام بعدها? لا. ده انت لسه في قدامك طريق طويل عما قلبك تصلح بالكامل. احنا يا جماعة لا نرتاح حتى يتحقق قول الله في صورة الانفال وقاتلوهم حتى لا فتنة ويكون الدين كله لله. ربنا بيقول لنا في الاية ديت والايات اللي احنا نقولها الوقتي ان لسه سكة طويلة. حتى لا تكون فتنة. الوقتي فتنة. الوقت غير المسلم يخاف. في بعض الدول ان هو يقول انا اسلام احسن اهلو يقتلوه. الوقت الاف القنوات الفضائية بتشوه صورة الاسلام وبتعرض صورة مجذوبة ومشاوعة عن الاسلام. بحيث ان في ناس لو عارفت حقوق الاسلام هتدخل فيه. ولكن هي ما تعرفش حاجة عن الاسلام. فاحنا الوقت فتنة. يبقى حتى لا تكون فتنة اي حتى نصل الى درجة الا يخاف احد ان يعلن اسلامه في اي دولة في العالم خوفا من اي هذا يقع عليه وحتى لا يصبح هناك اي قوة على وجه الارض تشوه صورة الاسلام وتجرؤ على ان تتعدى على صورة الاسلام يعني اصبحت صورة الدين واضحة يا جماعة بقى عندنا قوة ايه في الدولة وقوة اعلامية لدركة ان العالم كله وصل لصورة الدين. فلم يعد بين اي واحد على وجه الارض وبين الاسلام الا ان يعرض عليه الحق. يقبلوا. يعني ده, ده مشوار طويل بقى. اه مثل مشوار طويل. ويكون الدين كله لله. ويكون الخضوع كله لله. الوقت الخضوع مش لله. الخضوع للاهواء والخضوع للمناهج البشرية. ما فيش خضوع لله سبحانه وتعالى. المقصد الثاني اللي انتم لسه قدامكم طويلة عما توصلوا له. واعدوا لهم. اعدوا يا رب ده احنا عايزين نستريح شوية. ما فيش راحة هو امام انت هو. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. طب نعد ليه ما احنا انتظرنا عليهم. انتو فاكرين ان هم هيسبوكم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ايها مش هيسبونا عبدا يا جماعة واعدتوا لهم ما استطعتم اقصى ما تستطيعوه طب الوقت ربنا بيقول من قوة من قوة يعني يا جماعة الرسول قال شايفين ما انا يا جنبي الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي الرمي كان زمان السهام او الحاجات اللي بتترمي من بعيد عشان نعرف احنا لما بعدنا عن القرآن والسنة خسرنا فهم دي ايه امريكا الكافرة هي اللي خدت الجل الكلمة دي. الوقت امريكا تقول لك امريكا مسيطرة على الع... على القوة العسكرية في العالم كله ليه? وامريكا معها قوة ضاربة ليه? لان معها الطيارات اللي ما فيش رادار بالقطع. معها السواريخ اللي بتضرب عن بعض. معها القنابل اللي بتضرب من مئات الكيلومترات من فوق. مع... يبقى ايزا? الا ان القوة الرمي فعلا هي الكلمة المصبوطة. هم اللي عندهم الرامي واحنا ما عندناش هذا الرامي. يبقى مانحي النبي بيوجهنا ازاي ما انتص ما فيش قتال يبقى اعدوا لهم ما استطعتهم من قوة اعدوا لهم ما استطعتهم من علم ومن ايمان ومن تربية ومن استعداد للدعوة واستعداد للعمل لدين الله سبحانه وتعالى ترهبون به عدو الله قال لا مش تقاتلون به عدو الله لا يا جماعة يا جماعة احنا مش بنعد القوة امريكا الوقت هي اللي خدت الاية دية وبتصرف حوالي 400 مليار دولار سنويا انا فاكر انها لمقارات ميزانية الا ال تسليح العسكر الامريكي في السنة الواحد بهد. الناس دي خدت ال... يعني وصلت الى الاسلام بدون ان يكون معها القرآن. ونحن معنا القرآن ولم نصل الى الاسلام. هم اللي طبقوا الاياب دلوقتي ترهبون به. حد يقدر يتكلم امريكا الوقتي? لا. يبقى امريكا تجنبت الف حرب بسبب الاعداد العسكري اللي عندها. فربنا بيقول لنا ما تعتوش عشان تحاربه وتقتلوا لا. ده عشان السلام. عشان تبقى قوة فيش دولة تجره ان هي تتعدى على التعوى الى الله في اي مكان في العالم. يبقى مقصد الاعداد هنا ليس الحرب ولكن السلام. وان اي حد من بعيد بعيد من غير حرب كده يخاف انه يواجه المسلمين. ويه نلاقي في وسط الصورة كمان توجهات لدعوة ليه? عشان ربنا بيقول الطريق لسه طويل وراكه لسه اعداد وراكه لسه اهدف محاقا توهاش? يبقى تاني مقصد للصورة هو هو تستريحه لسه قدامكم السكة طويلة ولسه قدامكم اهدف محاقا توهاش? المقصد التالت صورة الانف التالت صورة الانفال وهو استثمار النصر ده بقى في الدعوة مش نستسمر النصر بقى ان احنا نعلم مركزنا ودنياتنا لا استثمار النصر في الدعوة الاساسي. اللي الدع الانفاد وتركيز يا جماعة يلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيصور قبل المعركة تصوير غريب جدا. الشيطان رايح لهم يقول لهم. لا غالب لكم اليوم من الناس واني شعر لكم انا معاكم. والمنافقين يبصوا للمؤمنين هما خارجين خر هؤلاء دينهم. ده الضحك عليهم الاسلام دي حك عليهم. القرآن دي حك عليهم. شوية العيال ده لهم لا صلاحة دولية. شوية الغوغاء والعشوائيان ده لهم لا يقوم الاسلام. شوية المش عارف ايه ده لهم بقى لا يحيو الدين وايحيو السنة. هما دول بقى خر هؤلاء دينهم. والمنافقين قاعدين يخزلوا ويصفتوا. والمشركين بقى خرجوا بطرا خارجين بقى جايبين القناة والمعاسف جاي مش رايحين حرب ده رايحين حفلة موسيقية بقى عشان العرب كلها تسمع بهم. وكمان ايه انفاق مهول على الحرب بالحرب الحرب ان الذين ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله اللي بينفقوا الاموال في التنصير. اللي بينفقوها الوقت من اجل التسليح. اللي بينفقوها الوقت من اجل الحرب على العراق افغانستان. اللي بينفقوا اموالهم من اجل تدمير عقيدة الشباب من خلال القنوات الفضائية اللي بتبص الج للشباب ان الذين اللذي كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. طيب و بعدين يا رب حمعنا ايش تنفق زي ماما بنفقه? فسينفقونها ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب. من اللي تحزم نفسيا وراح نحيط الخبيث? ومن اللي ثبت مع الدين? في ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه فيجعله في جهنم يبقى كمان بينفقه كمان ده خارجين فهودة وعتاد وفرق موسيقية وكمان انفاق وكمان ايه ده من قبل المعركة واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ربنا بيقول لنا ايه جماعة فاكرين قبل المعركة فاكرين لما كانوا بيمكروا بيكو فاكرين لما كانوا بيصرفوا عشان يدمروكو فاكرين لما الشيطان كان واقف جنبهم وعاد ينفخ في قلبهم فاكرين لما المنافقين كانوا بيتريعوا لكو المؤمنين. كما اخرجك ربك من بيتك بالحق. وان فريقا من المؤمنين لكارهون يشادلون في الحق طب نخرج ليه? بعدما تبين في انما يساقون الى الموت وهم ينظرون. قال بجد مش عايزين مش عايزين نموت. مش لسه اول مرة تطلب منهم التضحية بالدم ومش قادرين ان هم يضحوا هذه التضحية العالية. ربنا بيعرض لنا كل المواقف الطاولة قبل الغسوة ليه? عشان حاجات كتيرة جماعة. اول حاجة بيقول لك شوف صرف وقدم اوعى بقى لو قد ايه اوعى بقى بعد كده بعد ما ربنا وراك ايه النصر دي تتخدع اما تسمحهم بيقولوا لك اف 16 ولا المراجل اللي ما فيش الردب القطه ولا القنابل اللي بتنزل على الارض تعمل فجوه 2 كيلو تحتها اوعى تتخدع لما تسمع عن الاسلحه النوويه بتاعته. ده الاسلحه النوويه ديت عامله زي عدن الكبير بالنسبة للملايك سيدنا جبريل على ريشه من جناحه رفع قوم لوط من السما ونزلهم خففهم الارض ريشه من جناح انت عارف انت معاك مين ده ده المقصود الثاني بقى انت عارف انت معاك مين ده بتاع الله اللي قدر بعد كل الان هو ينصرك عشان كده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انت عضدي ونصيري بك اصول وبك اجول عارفين يعني ايه بك اصول وبك اجول اما تأي كده اهل الدين رغم انهم ضعفاء وفقراء احدين يدعوا الى الله وعندهم قوة في الكلام انتو متنططين على ايه يعني? متنططين على ايه? بربنا سبحانه وتعالى مستقويين. بك اصول وبك اجول وبك احول وبك اقاتل سبحان ربي. شايفين عقدة النبي عليه الصلاة والسلام? شايفين العقدة واليقين لما بيدخل في القلب بيعمل ايه? ثالث حاجة التحطيم النفسي للكفار. ربنا بيقول لهم افتكروا وما كنتوا بتقولوا وما كنتوا بتعملوا عشان بعد التحطيم المادي يجي التحطيم النفسي ليه عشان بعد كده نقوم دخلين ندعوهم الى الله وهم منكسرين يستجيبوا عشان استثمار هذا الموقف في الدعوة الى الله تلاقي ربنا بيقول في وسط في وسط اعداسودات ولسه دمهم على سيوفنا ولسه دمنا على لسه لغاية الوقت الجسس ما بردتش اللي, اللي قطرت في المعركة. من كلا الطرفين ربنا بيقول قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قتل في يوكوا بقى في العرض الجميل ده بقى. يعني ربنا بنقوا الباب لسه مفتوح. مش معنى ان احنا بقى بيننا لا لسه الباب مفتوح. الجهاد لا ينهي قضية الدعوة. بل يذلل الطريق قدام قضية الدعوة. احنا ماشيين في الدعوة الى الله. اما تيجي صخرة في الطريق يجي الجهاد عشان يسفلتها. بعد كده تكمل الدعوة يا جماعة. المقصد الاساسي هو الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. فبعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيدعوهم الى الله بالترهيب ان هو لهم الباب والترهيب كذا بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا كفروا بايات الله فاخذهم الله بذنوبهم. بعدها اية تانية كذا بآل فرعون والذين من قبلهم برضو كذبوا بايات ربهم. كفروا بايات ربهم فاخذهم الله الله فاهلكهم الله الله طب ايه الفرق بين اخذهم الله وبين اهلاك الله وايه الفرق بين الموقفين الموقف الاولاني ربنا بيقول لك ان هما لما عصوا في الاول ربنا سخر عليهم عقوبات دنيوية. ليه? عشان لعلهم يرجعوا. لما نزلت عقوبات دنيوية وبرضو ما رجعوش يقوم ينزل الاهلاك بقى. زي ما نزل بالزبط فيه? زي ما نزل على اهل مكة. الاول عقوبات دنيوية. اللهم صلت عليهم سنينة كسنية يوسف. مفيش فايدة وقام حارجوا برضو يقوم ربنا ينزل عليهم الاهلاك. عشان كده صورة الانفال دي اول اية فيها المفروض ليه؟ لان في قاية الانسان ربنا قال خدوا بالكم انتو في منكم ناس في قلوبة ومحب دنيا. انا نصرتكم المرادة رغم الموضوع ده بس خدوا بالكم. لما الرسالة ما تترجمتش صح. واتنفزت صح. واتطبقت صح. كانت هزيمة وحد. كأن ربنا بيبعت لك رسالة في مرض موجود في قلبك او مشكلة عندك في علاقتك بالله. لو ما ترجمتها اي صح ممكن يجي الابتناء اللي بعد كده اشد. وانكى بيك. ليه? مدان ما تعلمتش من الرسالة اللي جات لك في الاول انت حر في اللي يحصل لك. بعد كده من الله ام لم تصلح علاقتك بالله سبحانه وتعالى. يبقى استثمار النصر فيه الدعوة استثماره في الدعوة الوقت يا جماعة الواقع اللي احنا عايشينه نفس الكلام ده بيحصل معنا المنافقين وقفين ينفقوا خر هؤلاء دينهم وقفين يضبطوا وفي ناس ملتزمة وقفة لا يا عم احنا على هذا تبعتك انا تبعتك على ان انا دعوة ايه وبتاع ايه احنا خلينا احنا وفي نفس الوقت التانيين ينفقون اموالهم بشراسة بمليارات بمليارات في كل شهر عشان حرب دين الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت يمكروا بك الذين كفروا لي. او يقتلوك او يخرجوك عايزين يشلوا الدعوة الى الله الغرب الكفر وامريكا الوقت بتصعب بكل قوة واحدين يحاربوا هنا ويحاربوا هنا والشيطان يقول لهم ايه اني جار لكم لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم نفس الوقع بالزبط والبطر ورياء الناس والصورة الاعلامية المهولة اللي بيعاملوها حواليه نفسهم عشان يلموا الناس حواليهم ويقولوا ان احنا الاقوية نفس الوقع احنا عايشين فيه مش عايزين ننهزم نفسيا زي ما كان بعض ضعفاء الصف مهزومين نفسيا لا احنا عايزين يا جماعه يبقى كلنا ثقه في الله ان طول ما احنا مع الله عدونا ونصيرنا الله سبحانه وتعالى طول ما احنا مع الله فلا يمكن ان ينتصر علينا احد بس لو مع الله المقصد الرابع بقى ولا الحاجه المهمه ده الموضوع بقى بتاع الصوره الاساسي المقصد الرابع احنا انتصرنا انتصرنا ليه ايه اسباب النصر? ايه مواصفات الرجل بتاع العقيدة اللي لو دخل في معركة ربنا يفتح اللي ايه? هو ده المقاس اللي انا جاي اكلمكم فيه النهاردة. هو ده المقياس تسع صفات. التسع صفات دول لما بيبقوا موجودين في راجل واحد كده الراجل ده سوا عنده ربنا اجتدا يا جماعة ملء الارض. بملء الارض الراجل ده فيه تسع صفات يعني مقياس بعرضه قدامكم اهو كل واحد ييس نفسه وفي قديم من الصفات دي وبيقرب منها ولا بيبعد منها وينقوا ان شاء الله انه يفرخ نفسه من اجل تربية نفسه انه يوصل لها ولا مش مشكلة بقى خلاص جات جات مجاتش ما مجاتش يبقى احنا هندخل الوقت في صفات رجل العقيدة في صفات رجل النصر في صفات كيل النصر في صفات الانسان اللي القرآن بيرب فيه بيربيك عشان تصل الى هذه النموذج وهذه الصورة. ايه هي الصفات? الصفة الاولى صفات القلوب الربانية الرباني يبقى الصفة الاولى الربانية الصفة التانية صفة المؤمن العابد الصفة التالتة صفة الاخلاص الصفة الرابعة صفة الفهم الصفة الخامسة صفة الاخوة الصفة السادسة صفة الثبات الصفة السابعة صفة الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفة الثامنة صفة الجندية الصفة التاسعة صفة التضحية ايه الصفات دي بقى اول صفة صفة الربانية في شرطان كاملين في الصور شطان كم ليه? من اول استستغيثونا ربكم فاستجاب لكم? ربنا بيكلمك عن قد ايه النصر ده كان لا يمكن يحصل من غير ربنا? استستغيثونا ربكم فاستجاب لكم انتوا وقفين قبطت تضرعوا يا رب? ربنا منع عليكم لما لقى الانكسار اللي في قلوبكم. اني ممدكم بالف من الملائكة دي? لا يعني, يعني المدد نازل من ربنا اه? تفاجأ ان ربنا بيقول ايه? اذ يوحي ربك للملائكة اني معكم فثبتوا الذين امنوا. يا رب يعني الملايكة نفسها محتاجة تسميت منك اه. ربنا بيقولك ان كل حاجة بتمشي فيديه. ربنا بيقولك ان هو الفعال في كل شيء. ربنا بيقولك ان النفع والضر والقبض والبسط والخفض والرفع والعز والسلم والرزق والفقر والصحة والمرض والنصر والهديمة. وكل شيء في امور النفع والضر بيده ورحده. بيقولك الكون دا كله فيديه في سبحانه وتعالى. يعني مية في المية من اوراق القضية جبا عفيد الله. ماشي اي حد تاني في يد الله سبحانه وتعالى مهما زعم اي حد خلاف هذا الامر ربنا بيقول لك في الشوت ده ادي ايه الكرامات اللي ربنا نزلها علينا? قال ربنا بيقول لك على النعاس اللي نزله على المؤمنين يغشيكم النعاس امنة وانتو نايمين كده ده في معركة وفي ناس اكتر منكم لا الامن اللي نزلوا عليكم والنعاس اللي نزلوا عليكم وبعد كده وينزلوا عليكم من السماء ماء وكمان شوية رذاذ ماء كده مطر خفيف نازل كده عشان كمان ايه ولبكوا تتغسل كده طب الماء ده نزلته ليه يا رب اول حاجة ليطخركم به لما يتطهر قلبك من امراضه يبقى قفل مداخل الشيطان على قلبك عشان كده ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان يبقى لما قلبك المداخل بتاعته خلاص اتدفلت وتحصنت بالطهارة. الشيطان ما عادش يعرف يدخل فيذهب عنكم رجس الشيطان طب الشيطان كان يدخل جوه قلبك يقلبك قلبك يراقبك يخوفك ما تعرفش تثبت عشان كده وليربط على قلوبكم القلب بقى ثابت هنا لما القلب بقى ثابت الجوارح بقت ثابته ويثبت به بام معنويا بثبات القلب وماديا بالمطر اللي سبق ثب... اللي خلى الارض تحت رجلين الصحابة ثبتة لا ما, ما فيش حاجة ممكن مثلا ايه يعني تزحلق من عليها وكده هذا قول في التفاسير ان يثبت دي الاقدام? كمان ان كمان فعلا ماديا الارض تثبت من تحت رجليكم. فربنا بيقول شوفوا لما نزلت لكم النعاس ونزلت البطر وثبت الملايكة قال لا. وربنا قضى في الرعب سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يا رب وحتى رعب جندي من جنودك. اه الرعب جندي من جنود الله سبحانه وتعالى. ده الايه اللي بعد كده ربنا بقى لك ايه? فلم تقتلوهم. ولكن الله قتلاهم. وما انت فاكرة انك مسكت السهم كده ولا الساروخ ضربته على الطيارة امت جاية امت واه وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى لما تسمع القصص بتاعت حرب تلاتة وسبعين واحنا في الايام بتاعتها دي واحد يقول لك انه كان الواء عبدالعاطي اللي ضمر كذا دبابة ده يقول لك بيومين ما نمش فنام فقال لهم لو جاءت دبابة صحودي فانا سمحها بودني منه فبيقول ف الدبابة اسرائيلة ظهرت. فواحد امهززني انت مبزوع. طربت ضربة من الدبابة امت جاية فيها اسمها. طب ازاي? ده لكان مركز ولا كان نام ولا كان. وما رميت ايز رميت. ولسه سمحه برضو من واحد من متوع السواريخ اللي بتضربه. بيقول يعني المفروض كان القوات اللي مدربينه بيقولوله ان الطيارة اللي تظهر في الافق لازم ثلاث سواريخ عشان يوقعوها. بيقول ظهر الطيارة في الافق. فقام ضرب صاروخ يعني انا مش فاكر النص اللي هو قاله بس انا فاكر ان هو قال ان هو يعني ايه اه عشوائي او ضرب الطيارة ظهرت وبعد كده اختفت من على الشاشة يعني ما كانش شايفة هو بيضرب الطيارة بتوعى وجات ان بقى اني في طيارة مع ذو وعد فاللي حوالي ما زهولين بيقول له الساي تساروخ واحد وكمان فقال لهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى لما ربنا هو اللي يرمي عنك لما ربنا هو اللي يحارب عنك يقينا انت هتنتصر. فالشوف ده بيتكلم عن الكرامات اللي لولا ربنا نزلها علينا. ما كنتش ما كناش انتصرنا. يعني يا رب تريد انك تقول ايه? من غير مش هتنتصره. انا اللي مالك لكل شيء. وانا المهيمن على كل امر. وانا الفعال في كل شيء. وانا اللي بيدي كل شيء. وانا اللي كله عبد عبدلية ممكن اصخره لكم او اصخره عليكم. انا الملك عايزين نصر يبقى اقبله على الله وقوه على بالله. الشوط الثاني بقى اللي بيتكلم عن الربانية شوط جميل اهو يا جماعة بيتكلم عن معنى تاني غير فاعلية صفات الله في الكون. بيتكلم عن معنى تاني. بيتكلم عن ترتيب الملك. لما ربنا يرتب لك بقى يحصل لك ايه? واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسة. وللرسول والذي القربة واليتامة والمساكين وابن سبيل الماشى. ان كنتم امامتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. شوف ربنا بقى بيشرح يوم ال يوم غازو البتر الزاد إذا أنتم الدنيا. وهم بالعضوة القصوى. والركب اسفل منكم. طب ينفع دول يتقابلوا ولو توعدتم لاختلفتم في المعادة. يبقى ربنا اللي ارتبها. يبقى ما كانش بترتبكم انتم. اذ يريكهم الله في منامك قليلة. لو كان ورهم لك الف زي ماما في الحقيقة لفشلتم ولا تنازعتم في الامر. ولكن ليقضي الله وامرا كان مفاول. ده ترتيبة تانية. الترتيبة الثالثة. واذ يريكموهم اذ في اعينهم قليلة. واذ يريكموهم اذا اقتقيتم في اعينكم قليلة لما في الواقع كمان تشوفوا بتشوفوا الهلين لو شفتهم الف وانتو تلتمية هتحبطوا ويقللكم في اعينهم يعني انتو تلتمية تبقوا في عينهم خمسين ستين يعمل احنا الف وانتو خمسين ستين يدخلوا مستبيعين يقوم الاستبيع بتاعهم ده يخليهم وماش داخلين جدين فيوزموا في الصف اللي رتب الترتيبه دي مين بقى؟ ده الله ترتيب الملك ربنا بيقول لك لما انا رتب لك يحصل ايه؟ ترتيب ربنا للتند يا جماعة. يا جماعة التند بيترتب له من فوق سبع سماوات، والله العظيم من فوق سبع سماوات، ترتيب رب... يعني ترتيب ربنا لاهل الدعوة. اخو التبليغ والدعوه في القاهره لما كان الشيخ ابراهيم عزت الله يرحمه كان هو اللي ماسكهم كان راجل اسطوره، يعني من اللي تربوا على ايدي الشيخ محمد حسامي وشي... ناس كتير جدا من الدعاه تربوا على دي. الشيخ ابراهيم عزت لما كان ماسكهم كل الاخوه كانت ملمومه معاه في حته سواير كده لما الراجل مات وهو لسه عنده حاجة واربعين ساة اتنين واربعين سنة. مات وهو في رحلة للعمرة لما مات حصل ايه? خلاص بعدوش ما من واحد اتفرقه في القاهرة تنزل في اي مسجد في القاهرة لايه ياخد التبليغ. يبقى كان موته رحمة من ربنا وترتيب من ربنا للدعوة الى الله سبحانه وتعالى فربنا بيرتب حتى على اهل الباطل. يعني لما الملك كاب غلام الاخدود عشان يحارب به الحق ويكفر به الناس. غلام الاخدود هو اللي كان ساهم حدم به سولقانه وسلطانه. فده ترتيب ربنا في حدم اهل الباطن. ترتيب ربنا يا جماعة. ازاي ربنا رتب للنبي المدينة المنورة? قبل ما النبي يروح لها بخمس سنين تحصل حرب داخلية يتقتل كل القيادات اللي فيها. فما يروحش بقى يلقى ابو سفيان هناك وابو لهب. وب... لا يروح هناك يلقى شوية شبابهم اللي مسكنهم سأل ان هم يضعوا الى الله ويستجيبوا لسه شباب بقى مش كبار عواجيز. يبدأوا الترتيب. تاني ترتيب. مين اللي رتب لرسول الله المدينة المنورة? مين اللي رتب له ان هو يروح للمدينه ويستنى مين اللي رتب له انه يروح لمدينه فيها اليهود طب طبقكمت اليهود ان هم كانوا قاعدين يقولوا لاهل المدينه هيبعث نبي اهو جاي خلاص اهو والنبي ده لما يبعث هنوريك وهنوري الناس وانا فبقوا اهل المدينه مستنين ان فينا نبي يبعث وفعلا متوقعين ان في نبي واليهود علين يتكلموا عن الله والدار الاخره يبقى قلوبهم مستعده انها تتنطق كلام عن الله مين اللي رتب للنبي هذا الكلام من اللي رتب ده مين اللي رتب لسيدنا يوسف الترتيبه الخطيرة بتاع صورة يوسف دي الترتيبه اللي ظهرت الملك لقى النسوه قاعدين يدافعوا عن يوسف ومراته العزيز تدافع عن يوسف والسجين بتاع الملك منبهر بيوسف وبيدافع عن يوسف ويجي قبل سيدنا يوسف ينبهر بالربانيه اللي في وشه والربانيه اللي في كلامه وبعد كده يكتشف ان هو ظلمه واتحط في السجن سنين ظلم مين اللي رتبه له الترتيبه دي عشان الملك يقوله. قول اللي انت عايزه لو عايز تبقى وزير خليك وزير عشان ربنا يمكن الدعوه في الارض ربنا انا اتبلك يعمل زي ما هم عملوا. عايز ربنا يعمل معك زي ما عمل مع سيدنا موسى ولتصنع على عيني عايز ربنا يرتب لك في حياتك كلها عيش مع الله خلي كل اللي في قلبك الله سيب امورك لله خليك عبد حقا لله سبحانه وتعالى اكتهد في تقوية صلتك وعلاقتك بالله لان لو في علاقة بينك وبين المحافظ قوية شوف ممكن يعمل لك ايه طب لو في بينك وبين الملك سبحانه وتعالى علاقة قوية يبقى ازا ترتيب الملك يا جماعة ربنا بيقول لك ان لولا الكرامات اللي نزلتها ولولا الترتيب اللي رتبته نكنتوش انتصرت في هذه المعركة الصورة مليانة رؤى الرؤى اللي الرسول شافها ومليانة اجابة دعوات لما دعا ربنا قبل الغزوة ومليانة كرامات زي اللي نزلت فاول الغزوة ومليانة تيسير تيسير القتال اللي ربنا عمله الصورة مليانة كرامات من ربنا ليه? لان احنا كنا مع الله سبحانه وتعالى عايزين نخرج من كل الكلام ده بمفهوم ان الربانية هي ان الجهاد النصر فيه من الله سبحانه وتعالى. الاسباب منك ولكن النصر من الله. الصفة التانية صفة المؤمن العابد اللي ربنا ذكرها في اول سورة الانفال. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله واشلت قلوبهم. يترعش كده. واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانة. وعلى ربهم يتوتلون. الله بيأمرك انك تعمل كذا اول من كلمة الله تتقال في قلبك يركب. وبعد كده يأمرك انك تعمل كذا الله شوف الامر الحكيم العظيم العليم من الله. يقوم ايمانك يزيد. بعد ك انت متوكل على الله في هذا الامر الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يبقى الاية الاولانية الايمان والاية التانية العبادة يبقى المؤمن العابد. خدوا بالكم بقى من الحتة دي يا جماعة. من حوالي عشرين سنة طلع مصطلح في الطهار الاسلامي غريب اوي. مصطلح اسمه الفريضة الغائبة. ايه الفريضة الغائبة دي? قالوا الوقت فيه خمس تلاف حاجة غايبة في الدين في الواقع. في حاجة بالتأكيد لو جات كل حاجة دي. ولو غابت كل حاجة تغيب ايه هي الحاجة دي بقى فبدأ كل واحد حسب فكره يفسر ايه هي الفريدة الغائبة? فطلع ناس قالوا الفريدة الغائبة هي الجهاد في سبيل الله. لو الجهاد رجع الامة دي هترجع تاني. طب مصلاح الدين الايوبي بعد ما الصالبين دخلوا القدس جه وجاهد وحرر القدس. وبعد ما مات على طول بخمسة وعشرين سنة بس رجعت حملة صالبية قعدت في القدس اكتر من الحملة اللي كانت قبل صلاح الدين. طب يبقى الفريضة الغائبة ناس تاني قالت بقى الحكم بقى وان الحكم بقى قال طب يا جماعة ما عمر عبد العزيز حكم يا جماعة وملأ الارض عدلا وبعد ما ساعدنا عمر مات تاني الهيكه الواضح تاني انت عايز تقول يبقى الفريضة الغائبة بقى هي ايه بقى? هلأ مع انت الوقت كل ما اقول لك حاجة تجيب لي حاجة بقى الفريضة الغائبة يا جماعة اللي لو جات الدين كله يرجع هي التربية. التربيه اللي لما النبي عملها تلاتة وعشرين سنة ربا لغاية الوقت الف وربعمية سنة الامة قائمة. والغاية من مية سنة بس كانت الخلافة قائمة. يعني ربنا لما يجيب في الاول نموذج المؤمن العابد كأنه بيقول ان مفتاح الجهاد ومفتاح النصر هو التربيه في الاول. لازم على المعاني دي. وعلى قد ما على المعاني دي. على قد ما تجاهد نفسك في اصلاح قلبك على قد ما بخرة تبقى دعية تبقى دعية راجل. اما تبقى راجل بتشتغل اذا كنت مش راجل يبقى اهم حاجة اصلاح القلب انك تبقى مؤمن عابد لان هي دي فعلا الفريضة الغائبة وهي التربية على الايمان والعبادة تربية الرجالة اللي رسوله بقى اللي الواحد منهم كان يدخل يقول لي عشت حد باكل هذه التمرات انها لحياة طويلة هي دي الفريضة الغائبة فعلا بحق وحقيق. بعد المؤمن العابد الصفة الثالثة صفة الاخلاص ويكفي من صفة الاخلاص ان ربنا سمى الصورة الانفال واول اية تكلم عن قضية الانفال ليه يا رب? عشان ربنا يقول لك ايه? إن لو في قلبك حب دنيا يعني انت بتشتغل عشان الدنيا والديني بقى انت رجل مش مخلص ربنا جعل صفة الاخلاص عالم على الصورة واول اية في الصورة كأن ربنا بيقولك ان انا اخطر صفة يعني ايه الاخلاص انا مجيتش هنا ولا اقعدت على الكرسي ده ولا عايز اروح اشتغل في الدعوة ولا عايز اطلب علم الا عشانك يا رب. وعشان انصر دينك يا رب وعشان ادخل الجنة انما عشان شهرة عشان فلوس عشان اسمي يتنشر عشان المدح والسناء عشان حدش يزمني عشان يبقى ليه مركز واجهة كل ده اول من ستصعر بك النار يوم القيامة ليه? لانك انت عملت عمل الاخرة تبتغي به الدنيا ولو كان واحد في المية في قلبك بس كده نسأل الله ان يطهر قلوبنا من الرياء الصفة الرابعة جماعة بعد كده صفة الاخوة فاتقوا الله واصلحوا ذاتا بينكم. الاخوة يا جماعة الاخوة ان احنا بقى اخوة صفوا واحد الوقت الوضع لا يحتمل الوقت الوضع يتلاقي ان يعني لو اخر راس غلط غلطة كده. الحق في ايه? ده فلان غلط. بس حتوه. علقوه. بدعوه. فصقوه. اتباحوه. نزلوا فيه ورق يا جماعة في يا جماعة. ده احنا اخوة ده احنا اولياء بعض يا جماعة. التعامل بيننا بقى بالمنظر ده وتلاقي تعصب غير طبيعي ما بين الملتزينين في ايه? والمتحدد متعصب لتشدده والمتسيب متعصب لتسيبه ازاي يا جماعة توصل لدرجة ان اخ يدخل يتكلم في مسجد عن ربنا يقوم واحد تاني لانه على فكر تاني يطرد من المسجد يقول له لا الفرق اللي يتكلم هنا لازم يكون ده. سبحان ربي احنا بداعمل لمين بالظبط? احنا نيتنا ايه? صفة التعصب المزموم اللي اصبحت منتشرة الوقت ربنا بيقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعه كل حزب بما لديه فرحون فرقوا دراهم اتفرقنا ده هنا وده هنا, وده هنا. وبعد كده تشيعنا وكانوا شيعه بقى ده بيتشيع للشيخ فلان وده بيتشيع للشيخ فلان وده بيتشيع للجماعة الفلانية ايه ده ايه المنظر ده فين دين ربنا هنا كل حزب يبقى التحزب يبقى تفرق ثم تشيع التحزب ده اللي ايه بقى بقينا نضرب في بعض بقى ما عادش الموضوع كل واحد لوحده متشيع لفكرة ولا للشيخ ولا الكتاب ولا للمنهج ولا للجماعه ده كمان بقينا نضرب في بعض سبحان يا ربي احنا فين من قول الله اذ ارسلنا اليهم اثنين من الانبياء فكذبوهما فعززنا بذلك ده كل انسان بيشتغل في الدعوه تعزيز السلطان الا درس يوم الجمعة بتاع درس يوم الخميس بتاع شيخ حسان تعزيز لدرس ومدرس بتاع شيخ مصطفى تعزيز لدرس يوم بتاع... الاحد بتاع دكتور احمد تعزيز كله تعزيز لبعض يا جماعة. احنا اخوه بنعزز بعض انما ان احنا تلاقي بعض الاخوه الصغيرين اللي طالعين الوقتي عاديين. ما ينفعش الكلام ده مش منظر ده اهل الباطل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين يا رب اعداء شياطين لا عدو واحد الشياطين دول رغم ما بينهم من خلاف اتوحدوا عليكم يبقى انتم لازم تكونوا ان لم تكونوا صف واحد تكونوا قلبة واحد اوعى تفترض انك انت الحل انت جزء من الحل انما انت مش الحل كله ما فيش حد في الواقع ده كل الحال. كل واحد بيسد صغره وفي الاخر الامر بيتكامل يا جماعة. يبقى لازم تكون دي مفلتنا. حشين كده رسول الله بيقول لك ايه. شوف الحديث الخطير. اقرأوا القرآن. ما اختلفت عليه قلوبكم. فان اختلفتم فقوموا من عليه يا الهي لو القرآن هيفرع دم انا روحش شايفين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة. حديث صحيح تابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو القرآن هيفرعنا نسيب القرآن لا اله الا الله عشان تعرفوا ربنا اراض ان احنا نبقى مؤلفة قلوبهم قلوبنا قد ايه عشان كده المفروض ان دينك ده يبقى ابنك الوحيد انا ابن الوحيد دا اللي ما حالتش غيره لو واحد جه اكلوا افرح لو واحد جه يجربه افرح لو واحد جه يلبسه افرح مش شرط انا اللي عمل كده هو ده دينك ابنك الوحيد اي حد لو سمعت النهارده ان في دعايه ديت طلع والناس منهم حواليه الحمد لله رب لو سمعت ان اخ زميرك في اخ زميلك بيشتغل في دعوه ربنا وصل الحمد لله رب كل ما تسمع ان في حد بيشتغل للدين وفي حد بيعمل للدين وفي حد بينجح في نشر الدين تفرح تفرح مش تزعل ولازم تبقى على انت يعني اعلى دك انت ارفع الله في دعوتك. ولو رفعت الله الله يرفعك. مش ترفع نفسك. وجه الناس الى بيت الله ما توجهش الناس الى نفسك. ادعو الناس الى الله. لنفسك ولا لفلان ولا لفلات. دين ربنا يا جماعة. دي الربانية الحقيقية اللي القرآن بيعلمنا ان احنا نبقى عليها. عشان كده القرآن بيعلمك اربع صفات خطيرة جدا. رخم واحد التسامح. تبقى انسان متسامح. انسان عندك تسامح كده مع الاخرين. انسان رخم اتنين فقه الخلاف. ان احنا نتعلم زي نتعامل مع اخلطات ده برقي مش نتعامل بلا نفعش كلام الصفة الثالثة التجرد يعني التجرد يعني اهم حاجة من الحق ييجي شايفين الراهب لما قال للغلام انت اليوم افضل مني قال ده بحطة الطفل صغير ازاي ايوة يا رب يبقى كلكم افضل من مني وانها دلوقتي ويا رب يبقى كلنا وامنية اي شيخ مش يوخل علمونا ان احنا نبقى احسن منهم انت اليوم افضل مني ده ربنا اقر كلام وهي امرأة كافرة في القرآن. ان الملوك اذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا اعزة الها ذلة. ربنا اقلوا كذلك يفعلون. ربنا من الانصاف بيقر كلمة واحدة كافرة. انصاف يا جماعة. انصاف. يعني الوقت يكفاء الواحد في جماعة. بيحب ويكره بناء على الجماعة يوالي ويعادي في الجماعة على قد ما تقرب بين جماعته يحبك. لو انت رجل صوم قوام داعية بكاء عالم مجاهد بس ما انتش في جماعته وواحد تاني ما بيصلش الفجر في جماعة وبينتهك المعاصر بس في جماعته يحبك اكتر منك. شايفين التعصب بالشرك وصل لدرجة ايه? مش عايزين الصورة دي. عشان كده اتباع القرآن والسنة بفهم سنف الامة بيقض كل هذا التعصب ليه? لانك فعلا مشور ربنا سبحانه وتعالى وتع الموازنة. ربنا لما اتكلم في الخمرة هل فيها ما نفعه فيها مساول? ولكن المساول اكتر. يا اخي لما تتكلم على خوك يعني هو خوك ده يا اخي الخمرة بكل النجاس اللي فيها. اخوك عنده والعزو بالله ريش اشد من الخمرة. اتكلم يا اخي في خوك زي ما ربنا اتكلم في الخمر يا اخي. وبعد كده اقول والله ده عيوم كزا ده. مده. انما نتكلم بموازنة يا جماعة في الحكم على الاخرين يبقى صفة الاخوة. فين صفة الاخوة في الصورة? اربع ا كل اي يعلم الاية اللي بعدها. والاربعة بالترتيب من اول الصورة الاخرها واول اية اخوة واخر اية اخوة عشان ربنا يقول لنا دي هم حاجة. اول اية اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. ما نبقاش بنقرأ بعض وبنحسد بعض وبنقرأ. لا اصلحوا ذات بينكم. يبقى نزيل الخلافات اللي بينا. الاية التانية ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لا تنازعوا. طب بعد ما صفر الخلافات القديمة الجديد بقى ما نشكلش مع بعض. عيب قوي. الاتنان اخوة يتشكلوا على مسجد من اللي يطلع ايه كلام ايه? ايه قلة الدين دي? ايه قلت الدين دي? المفروض ان الاصلح يطلع. ولو مش الاصلح انت اطلع الصلاة دي ولا بعد. يا جماعة ندعو الناس لله. مش الى جماعة كده ولا فكرة كذا ولا شكل كذا الى الله. نبقى ناس متجردين لله. الاية اللي بعد كده وقلف بين قلوبهم. الله ده احنا بطلع بطلع جنباول. ما عادش تنازوه ولا فساد ذات بعض على قلب واحد. والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما اللفت بين قلوبهم ولكن الله اللف بينهم. الاية الاخرانية بقى في الصورة في الخاتمة بعضهم اولياء بعض. ده مش بقى حب بس ده بقى ولاية بقى. بقى دم دمك و... اللي دم الدم والحب بالهدم. واحميك مما احمي منه نفسي ومالي واهلي. هو ده معنى الولاية. انك انت ابقيت زيب اصبت وعملك زي نفسي. بعملك زي نفسي ومراتك زي مراتي يعني بحميها زي ما وولادك زي ولادي وحرماتك زي حرماتي هي دي الولاية بقانا حاجة واحدة شايفين الصورة عايزة انها نبقى عندنا فوق اخلاف ازاي? اصلي انت طوبة. وده طوبة وده طوبة وده طوبة. الاخوة بقى هي الايه? اللي سمنت اللي بيربط الطوب ده ببعضه بيخليه صف وقف وش العيدة كده. ما فيه الصغرى مفتوحة فيه فكذا فلذلك الاخوة هي من اخطر الصفات المذكورة في الصورة. الصفة اللي بعد كده من صفات رجل العقيدة او رجل النص او المقياس الدموزاج اللي احنا بنقيس نفسنا عليه الوقت وبنحاول نوصل اليه? الصفة اللي بعد صفة الاخوة صفة الثبات ايه صفة الثبات دي بقى? يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال اي يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا? مئتين يبقى الواحد بكام? بعشرة وربنا قال ان يكون منكم عشرون ايه? صابرون خدوا بالكم اللبس. الاية اللي بعدها. الان خفف الله عنكم. وعلم ان فيكم ضعفة. فان يكن منكم مئة صابرة مش صابرون. لما كان الراجل بعشرة ربنا سمانا صابرون. لما كان الراجل مئة صابرة يقلبه مئتين. لما كان الراجل باتنين بس ربنا سمانا صابرة مش صابرون. خلو بالك يا جماعة. اول سؤال اسألو لك انت تسوي كامل? تسوي امة زي ابراهيم? يعني انت تنزل دولة زي فرنسا تقفلها في التعوة لله? تسوي امة? تقدر تقيم الدين في بلد كاملة? ولا تسوي الف? ولا تسوي مية ولا تسوي عشرة شغلك في الدعوة لدين الله واثرك في نشر الدين والهدى وانارة القلوب بمعرفة الله في نظرك كده يخليك تسوي كام ولا تسوي صف. ولم انت فتن من فتن الصف? تقلي جديد على الصف اكتر من الاطقال اللي موجود عليه. فتنة بتهدم ولا تبني. ولم تسوي واحد. ولم انت غتاء كان غتاء الزين. انت تساوي ايه بالصبر? ايه نفسك انت تساوي ايه? الحاجة التانية. ليه ربنا لما كان الراجل بعشرة ان صابرون? ولما الراجل بالتنين بس ان صابرون يا جماعة اسمها جمع مذكر سالم جمع سالم. قدوا لكم. انما صابرة اسمها, اسمها جمع ايه? تكسير ده تكسير خدوا بالكم سالم يعني ايه يعني لما اجي دلوقتي اقول لكم انتم رجال ولما اجي اقول لكم انتم رجالات مثلا او مش عارف بقى. المهم جمع سالم وخلاص لا ما في رسالات ربي رسالات ورسائل خلونا في رسالات ورسائل ابلغكم رسالات ربي امباركه الاعراب وفي ابلغكم رسائل ربي ايه الفرق بين لما اجيب الجمع سالم واجيب الجمع تكسير لو انتم كل واحد منكم راجل بحق وحقيقي بحق وحقيقي يعني هو لوحده راجل يبقى انتم كده لما تتجمعوا تتجمعوا جمع مذكر سالم لان كل واحد منكم راجل انما لما تكون بمجموعكم رجاله انما في في النص ناس ايه يعني نص قوم وربع قوم ومن غير قوم ولكن المجموع على بعضه مكن رجاله على بعض كده اشاروا على بعضها يبقى الجمع هنا جمع تكسير فهمتوا الفرق فلما ربنا كان كل واحد راجل يساوي عشرة ربنا قال ايه صابرون يعني يعني كل واحد راجل فعلا. انما لما الواحد باتنين يعني انا مجموعة الصف كده ده بستة وده بخمسة وده بواحد وده بنص وده كلها على بعضها الواحد باتنين ربنا قال ايه صابرة فانت راجل راجل ولا نص راجل ولا ربع راجل ولا تلات اربع انت ايه بالصبر ايه نفسك? الاية اللي بعد اية الصبر ده اية ايه? ايه? عايزين الناس اللي حافظة بقى? ايت الاسرة. ما كان للنبي ان يكون له اسرة حتى يذخن في الارض. طب ليه يا رب جبت ايت الاسرة بعد ايت الصبر ده ايه? لان اللي التان سببهم واحد. انك ما انتش في الصف قدامي الموت لما شفته سببها حب الدنيا. خايف الموت. ولما جوم الاسرة ودول ظلموكوا بقيت لكم انه ما شفتوش اللي كانوا انتقموا من لكم وعملوا فيكم قبل كده. وقتلتوهم انتقاما من اللي حصل فيكم قبل كده. ده بسبب تريدون عرض الحياة الدنيا. يبقى اللتين بسبب حب الدنيا فاللتين جوم مع بعض. الصفة اللي بعد كده يا جماعة صفه الفهم. انا قلت صفه الفهم بعد كده ليه عشان حته يعني ايه نقتل الاسره دي صفه الفهم لازم يا جماعه اللي بيجاهد او بيعمل لدين الله الصفات دي صفات العام اللي دين الله المجاهد. الدعاية الدعاه المجاهد. لازم يكون عنده فهم يا جماعة. بالذات اللي بيجاهد لو ما عندوش شمولية تلاقي دايما يعني كان واحد يشوفهم زبال الاخوه اللي, اللي هم بيهتموا بامور الجهاد كنت تلاقي الاخ دايما بيحتقر الدعاه وبيشتم في العباد وبيتاري على طلبه العلم ليه من تيانه هو وبس لا يبقى لازم الشموليه في فهم في فهم ال عشان ما تقولش انا وبس. ولازم الموازنة احداث حداشر سبتمبر لما اما داخلين بطيارات اتلين خمس ستة الاف واحد ما لهمش نعوة بحاجة باي حي. طب ليه? مش لازم توازن المصالح بالمفاسد. تشور صور تبديد في الدنيا ليه? تسديد صورة غير حقيقية عن الاسلام ليه? لان مفيش فيش موازنة يا جماعة. يبقى صفد الموازنة. خدوا بالكم. انا لو راجل بدأ على الله وغلط طلعت قلت درس وحش درس منفر درس جديد على الناس ايه المشكلة انا ما حصلش حاجة اعداء الاسلام مش هرافهم تسكوها علينا انما لو واحد امجيب واحد امريكاني يو... لابسوكم الامريكاني روحوا في ناهي امجيب واحد مثلا من بلد تانية في العراق وامسكوا دبحوا قدام الناس ايه ده? كل شاشات العالم هتطلعها و هتنشرها. يبقى خطأ الجهاد بيشوف صورة الاسلام في العالم كله. ده دم بقى. عشان كده خطر جدا. ان اللي بيعمل لديه مابقاش فاهم. مابقاش عنده فاهم للدين. عشان ما مابقاش راجل متحمس. كنا زمان نشوف الصورة دي. اخ ظلم متحمس وسخر. والايات اللي احنا بنقولها دي فهم انها انه يبقى قنبلة متفجرة في الناس ويحاولوا الكفرة ودول تواغيط ودول جواهي. ايه يا ابني, في ايه ابني. يا ابني التجاهد وعندنا الكلام ده احنا بنقوله عشان يبقى عندنا حس الرسالة واحنا بندعو لالله. لان بدام الطرق مفتوح الدعوة تدعو الله يا اخي. انت حقق لا. يبقى اذا يا جماعة الفاعل ما حاجة خطيرة جدا في الجهاد. انك تبقى عندك فهم كده. راسي. يعني دماغك دي ايه? ليه يعني لها تمن كده. لانك انت فاهم دينك. عشان كده من اخطر قواعد الفهم. من لا مش بتكلف من اخطر قواعد الفهم على الاطلاق في الجهاد ان مقصد الجهاد هو الدعوة. احنا مش بنجهاد عشان ناتل الناس ترهبون بيه عدو الله. مش تسبحون بيه عدو الله. عشان الدعوة الى الله. عشان كده لما سيدنا اسامة اتل اللي قال الى اله الى الله في المعركة. الرسول قال في حديث وربنا نزل في القرآن القرآن والسنة يا ده يا جماعة لان القضاء خطيرة ازاي انت بتحاربه عشان يقول لا لله ازاي لما يقول لا لله ادتله ما ينفعك ولما سيدنا عليك ان راح يجاهد الرسول قال له ايه لان يحمش لان يقتل الله بك رجلا لا ده ماسك السيف وطالع لان يهدي الله بك رجلا واحدة خير لك مما طلعت عليه الشمس وغرب اه لان احنا رايحين عشان الدهوة الى الله يا جماعة عشان كده كلمة ان فتحنا لك فتحة هو وصل بها كان جهاد? لا. ده صلح الحضايبية ده نتج عنه ان في سنتين بس تمن واحد فيها دخلوا في الاسلام. فكان فتح في الدعوة. فتح الرسول كان رايح في الحضايبية ب الف ونص. راح بعدها بسنتين في فتح مكة بعشر تلاف. جابت تمن تلاف ونص دول من اين? لما مكة حطت ايدها في ايد المدينة فبقى الوقت في اعتراف رسمي بالدولة الاسلامية اللي في المدينة كل القبائل بدأت تعتقد بدأت الاسلام كوة عظيمة وبدأت يدخلوا في الاسلام وده كان فتح دعوي يبقى كلمة فتح دي يعني فتح في الدعوة الى الله عايزين اخد بالنا من هذا الامر جيدا يا جماعة عشان كده نقطة الاسرة دي بقى ايه نقطة الاسرة ربنا في صورة الانسان وص بالاسرة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا وفي صورة الانفال قال لا ما كان لنا بين ان يكون له اسرة حتى يدخن في الارض طب ايه ايه, إيه الفرق بين دي ودي في فرق بين ان الكهاد يبقى من اجل دفع الظلم والانتهاك? وان الجهاد يبقى من اجل نشر الدعوة. لما يكون جهاد واحد ظلمة وخدمة يعني لو دخلنا الحرب اليهود في فلسطين بعد كل ما ده اللي عملوها وبعد صبره وفقت له وبعد قناة وبعد دير ياسين وبعد وبعد وبعد وبعد. وبعد كل اللي عملوه فينا? انت عايز تقول ان اصلا اليهود ما يتقتلوش? احنا نبقى يعني انما تخيلوا بقى ان احنا رايحين نحارب من اجل فتح مثلا فرنسا من اجل الله. يبقى الاصرة اتعمل زي لا? يبقى هنا الاكرام بقى للااصرة ليه? لان هنا المقصد دعوى بحت. ولكن هنا لا ده دول انتهكوا حرمات ربنا. يبقى يتسامل لما تتمكن منهم ما ينفعش. بعد انتهاج حرمات ربنا ما ينفع. ما بقتش حرمتك انت لوحدك ولا بقت قضيتك انت لوحدك. الصفة اللي بعد كده يا جماعة احنا قلنا الاخلاص صفات الاخلاص. وقلنا المؤمن العابد. وقلنا الربانية حياة القلب مع الله سبحانه وتعالى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ربنا في قلبك هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين. اه ال ال ال ال الربانية بقى انك عاش مع المعاني دي كلها. وقلنا بعد كده صفة الفهم. وقلنا صفة الاخوة. وقلنا صفة الثبات. وقلنا صفة الايه? الثبات. عايزين نتكلم الوقت عن صفة في غاية الخطورة يا جماعة. صفة الجندية بقى. الجندية انا الجندي. انك من اولها كده ربنا في اول اية اصلحه ازاته بينكم الاخوة واطعه الله ورسوله. الطاع انا الجندي. الطاع بتخليك طوبة. والاخوة بتخليه الاسمانتي يلزق طوب في بعضه بقى نصف. يبقى من اولها ربنا بيقوله ادخله في الواقع وانتو صف واحد. ايه صفة الجندية دي? شوف ربنا بيقول ايه? يا الذين الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم بتسمعوني اسمعوا كلاب خلوكم جنود لله في الارض كده ولا تولوا عنه وانتم بتسمعوني انتوا مش سامعين الله بيناديكوا انكم كنتوا قموا وسط الدين مش الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بيقول خذلو عنا ما استطعتم مش سامعين رسول الله وهو بيقول في من يردهم عنا وله الجنة. مين اللي يقوم يعمل خاطر للدين دلوقتي وله الجنة. يرد الحرب على اللي الدين وله الجنة. مش سامعين رسول الله يدعوكم في اخواتكم مش سامعين المستضعفين وهم بيقولوا ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. واجعل لنا من لدنك ولية تقول يا رب خلينا انا الولي اللي انصر ديك في الارض. مستمعين قعداء الدين وهم قعدين يشتموا في دين ويقول لك انها حرب صديقية. مستمعين قعداء الدين وما بيحربوا في دين. انتم مستمعين اندقات كلها? مستمعين المؤمنين في مشاركة الارض ومغاربة بيقولوا لكم تعالوا اتقاتلوا في سبيل الله واندفعوا اعملوا اي حاجة? اي حاجة? قالوا لو نعلم القتال اللي اتبعناك. نستبعين كل له? ولا تولوا عنه وانتم تسمعون? ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يا ايها الذين امنوا. استجيبوا لله. لما ربنا يأمرك بامر خليك جندي. طاع تحت عمرك يا رب. جاهز يا رب. وتنطلق. ربنا امرك بالدعوة الى الله. تدعو الى الله. استجيبوا لله والرسول. واعلموا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه لو ما استجبتش هتخسر ايه وانه اليه تحشرون الله هتخسر ايه واتقوا فتنة لتصيبان الذين ظلموا منكم خاصة. يعني لما العقوبة هتيجي مش هتيجي على الفسدين هتيجي على كل اللي فسد واللي سكت. واتقوا فتنة لتصيبان. يعني ربنا بيقول لك لو انت ما استجبتش لله هتخسر ربنا لانك عصيته. وهتخسر الاخرة لانك انت مرتدش تروح تدعو الناس وتنقذ اخرتهم فتخسر اخرتك انت كمان? وهتخسر قلبك. اعلموا ان الله يحول بين المرء والقلب. ادخل اخر وجدعو سبيلك وصاحبك. حرام عليك قلبه الشهوات اللي فيها توديكه هنم. لا المهم المهمة قلبنا. يعني انت بتشغيف على قلب الناس خلاص تخسر قلب يوم ربنا يا جزاء من جنس عملك. لانك ما عندكش رحمة على اصلاح قلوب الناس. وهتغيب اتخسر ربنا. وهتخسر قلبك. وهتخسر الاخرى وهتخسر الدنيا. اتقوا فتنة لا تصيبنا الذين ظلموا منكم خاصة. العقومات الدنياية تتنزل عليك زي ما تتنزل على خيرك. واذكره اذا انتم قليل اما كنتوا له ليه? في الارض? كما أمر ربنا عليكم عشان تسمعوا كلامه وتطيعوا كلامه يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله مجرد انك انت ربنا قالك وقف على صغر وسبت الصغر يتفتح من قبلك يبقى انت خائن الجندي الخائن هو اللي ما يحمش الصغر بتاعه او لو شاف صغر مفتوح ما يروحش يسد فيه يبقى ده جندي خائن لازم تقف على ظهور دينك المفتوحة وإلا تبقى جندي خائن لله لا تخون الله والرسول لما تشوف الدين الوقت بيحصل فين اللي بيحصل ده وما تقومش لربنا تدعو الى الله يبقى انت خائن لله ترك الدعوة الى الله خيانه كل الكلام اللي بقوله ده عشان نتهز شوية في الدعوة يا جمان عشان نتهز شوية نفهم شوية خطرت الدعوة واخطرت عدم الدعوة ودللت عدم الدعوة على امراض قلوبنا وحب الدنيا اللي عندنا وربنا هيبقى يعني ربنا يعني هيحبك يعني لو انت ابتدعوش لله فازل ربنا يعمل لك ايه يوم ما تلطع لو انت دعيت ولو انت لم تدعو الى الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ان ام تلطقوا الله يجعل لكم فرقانة ما هو انت في الاول اطعت اطاع اطع الله فيما تعلم يرزقك البصيرة فيما لا تعلم. اخ مبارح بيقولي بعد الدرس انا عايز بقى عندي اعرف افرق بين الصح والغلط في بعض امور انا ما مش قادر افرق فيها. فيا جماعة لو انت اطعت الله في اللي ربنا امرك به ربنا يرزقك بصيرة في اللي انت لا تعلمه ولا تفهمه من الفتن والمدلهمات. انت اتق الله يجعل لكم فرطانة ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم يغفر لكم يعني يحميك من ذنوبك زي ما انت سدت الصغور وحميد دينك من الاخطار? ربنا يحميك من عقبة زنوبك. وزيما انت الامور اللي بتسيء الى دينك. استجابت الربنا لما قالك قوم لدينك وانطفق. ومرتكش ان دينك يساء ولا حرمات دينك تساء ابدا. ربنا يكفر عنك ما يسوءك من السيئات. حتى اسمها كلمة سيئات. يبقى ازا يا جماعة الصفة التي تلي هذا الامر هي صفة ايه? ايه صفة الجنديه بعد كده صفة التضحية بقى انك انت الضحي شوف ربابه لك ايه باخر الصورة ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم والذين آوا ونفروا كل كلمة من ديه وراح كبل بين التضحيات ان الذين امنوا يوم قالوا لا اله الا الله المطلوب منهم تضحيات مهولة. هنتكلم عنها لما نيجي في سوره العنكبوت ان شاء الله وكان بيواجههم فتن مهولة اتكلمنا عنها امبارح سوره الاعراف يبقى كلمة امن دي في الوقت اللي هم امنوا فيه كانت كلمه معناها صعب قوي يا جماعة. دخلت بيت الارقم من قبل الارقم سنه واحده مكيه كانت منها غالي قوي قوي مش زي دخلت بيت ربنا الوقتي ومع ذلك امن برده وضحى عشان ربنا ان الذين امنوا وهاجروا ده ماله وباع وطنه وباع اهل وباع محبوباته عشان ربنا تضحية وجاهده ده دمه عشان ربنا تضحية والذين هاووا معنى ان الانصار كانت تاخد المهاجرين في هذا الوقت ان العرب كلها كانت هترميهم عن قوس واحدة ومع ذلك خدوهم تضحية ونصروا معنى ان هم كانوا ينصرون في هذا الوقت طب احنا زنبنا ايفيكم وانطير رائبتنا ليه ونقع عشان ربنا سبحانه وتعالى يبقى ازا كل دي تضحيات يعني ربنا يقول لك السيء ان المؤمنون حاقة ربنا قال على المؤمن العبد في اول الصورة اولئك هم المؤمنون حاقة. وقال على اهل التضحية في اكل الصورة اولئك هم المؤمنون حاقة. ولم تأتي هذه الصفا في القرآن كل ولا مرة غير في صورة الانفاق. مرة في اولة ومرة في اخرها. اهل الايمان والعبادة واهل التضحية من اجل الله هم هدول اللي ولا كلمة. ده المؤمن المؤمن اللي محدش فعلا يشك في ايمانه وصدقه. اللي تدخل الساعة وعشرة صبح المسجد تليهه اخد بيهجر من بدري او وبحد الشايفة غير الله سبحانه وتعالى او اللي بيضح من اجل الله طب ربنا قال بعدها ايه? والذين امنوا ولم يهاجروا مضحرش بقى عشان الدين بحاجة ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا في سبيل الله اسمع اللي اشد منها وان استنصروا في الدين بيفتنوا افتنوا بيستنصروا في الدين فعليكم النصر اه الا على قوم بينكم وبينهم ميساق يعني حرمة المؤمن اللي مضحاش اقل من حرمة الكفر المعاهد. ده ايه يا جماعة كلام ده? ايوة ربنا بلك التضحية من اجل الله. عشان كده في اول صورة كما اخرشك ربك من بيتك بيتك بقى والدفع والزوجة والاولاد وال... بس مين اللي خرج ربك? حبيبك وليك اللي ما بيعملش فيك غير الخير ابدا فهو تظن ان هو بيخرج عشان ضرر كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون كارهين ليه وكانهم يثقون الى موته وينظرون ليه اول مرة يطلب منهم التضحية بدمهم بقى انتوا عارفين يا جماعه صوره الانفال جت بعد الصور اللي فاتت ليه الصور اللي فاتت زي ما قلنا المرات اللي فاتت بتطالبك انك تقيم الدين في الواقع طب الصور اللي قبلها اللي مكة مكه بتطالبك تقيم الدين في نفسك يبقى اول طلب ربنا طلبه ان احنا نقيم في النفس. بعد كده صور المدنية انك تقيم الدين في الواقع الدين اقيم في الواقع تيجي التوبة والانفال صور الجهاد بقى اخرجوا نشيروا الدين بقى بره. يعني بعد ما الدين اقام بقى اخرجوا نشيروا الدين بره بقى لانكم اصبحتوا الوقت مؤهلين انكم فعلا تخرجوا تنشروا هذا الدين وهو دين الله سبحانه وتعالى. يبقى بنتحدث الوقت يا جماعة عن صفات رجل العقيدة. لغاية الوقت قلنا كم صفات? قلنا لغاية الوقت سبعة بس? اه قلنا لغاية الوقت يا جماعة تلت صفات في قلبك. الاخلاص والربانية والمؤمن العابد. وتلت صفات في فهمك. الاتباع هي دي بقى اللي احنا لسنا لاش في صفات الفهم. الاتباع. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يعني ايه يعني ربنا حسبك وحسب اللي اتبعك من المؤمنين يا يعني ربنا حسب النبي وحسبنا لا مش حسب المؤمنين حسب اللي اتبع الرسول من المؤمنين يعني ربنا بيقول لك عشان تولك لازم التباع فع الاتباع الكامل يؤدي إلى الولاية الكاملة والاتباع الناقص يؤدي الى الولايه الناقصة على قدر ناقص اتباعك. يعني ربنا بيقول لك على قد اتباعك لرسول الله على قد كفيت ليك. وعلى قد معيتي ليك خدوا بالكم اه. مش هننصر الدين بان احنا نجيب اغاني الفسقه ونعمل عليها كلمات اسلاميه مش هننصر الدين غير باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم عايزين نعصب سنه رسول الله يعني احنا عايزين نخرج من القفله جماعة بالدعوة بالدعوه الى الله وتحصن سنه رسول الله نعظم سنه رسول الله نعظم مقام السنه كلمة سنه دي تبقى كلمه فعلا قلبك يترعش منها ده سنه حبيبي ده سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عايزين نعظم مقام السنه وفعلا نتعلم الدين عشان نتعلم السنه ما انت تتعلم السنه الا لو قلت البخاني المسلم يبقى لازم نتعلم السنة عشان نتعلم دمنا يا جماعة عايزين برضو لما نتبع السنة نتبع السنة السنة مش ادقني والموضوع خلص ادقني من السنة وادقني من الاتباع هذا كلام لا يسقط عنه ولكن مش ادقني الاتباع يا جماعة يا جماعة الاتباع في هم النبي انت همك زي هم النبي قلبك محروق على الغير المسلمين زي دهبي انت ليلك زي ليل النبي وبقول لك اتباع بقى مش انك راضي انا انام في بيتي الاتباع يعني ان انا بقى همي زي هم النبي فكري زي فكر النبي جهدي زي جهد النبي ليلي زي ليل النبي نهاري زي نهار النبي حياتي لله زي ما كانت حياه النبي بتعامل وبجمع الدين في حياتي زي ما كان النبي عليه الصلاه هو ده يا جماعة الاتباع يا مش الاتباع ان انا ماسي كتاب كده في ايدي و... انا لا اصخر من الاخوة لا بالعكس ده ربنا يبارك في كل اخ طالب علم يا رب ويوفقه في طلب العلم يا رب ويرزقه الفاق ويسدده ويرفع الله ما يمين يا رب انا بتكلم يا جماعة عن اللي ما بيط... هو ماسي كتاب ما بيفتحوش هو يعرف الفرس بتاع بس وام ربنا انه خلاص والموضوع خلص عليك وام الاخنا انتهى لا يبني لا يا يبني فين اتباع رسول الله? في الاتباع الشامل ان شاء الله لو بعد رمضان اتكلمنا في سلسله السيرة ان ربنا ييسر ان شاء الله بعد رمضان هنركز على النقطه دي مش بنتكلم في السيره عشان نحكي احداثه وخلاص لا بنتكلم في السيرة مش عشان نمصمص شفايفنا لا بنتكلم في السيرة يا جماعه عشان نعرف ازاي نبقى كده عشان لما نفهم قوي قوي قوي قوي حياه النبي وفكر النبي نعرف ان احنا نبقى نسخة فعلا نبقى فعلا نسخه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقدر ان احنا نوصل لهذه المقامات يبقى الاتباع يبقى ثلاث صفات في الفهم. الاتباع فهم خطورة الاتباع. خطورة الدين والله ما هينتصر بالمتسيبين ولا المتشددين. والله ما هينتصر غربها للقرآن والصنع الحقيقي. وبعد كده صفة الاخوة اللي هي الفهم بقى اللي هم الكفر بتاع برة اتوحدوا يا جماعة. الكفر توحد، الكفر ربنا بيقول تحسبهم جميعا وقلوبهم ايه? حتى ذلك بانهم قوم لا اه? لا يعقلون. يعني ربنا ممكن يقول لا يؤمنوك ده ربنا بيقولك ان التفرب ده مش يعني مفيش تين يعني مفيش مخ اصلا. يعني لما الكفر يحط ايدهم في ايد بعض يبقى ما الكفر ما عندهمش دين بس عندهم عقل في يبقى احنا يا جماعه لما ما نعرفش قيمته بالنسبه لبعض وازاي ان احنا اولياء بقى يبقى احنا ما فيش مخ اصلا يبقى يبقى في دين ازاي اذا كان العقل من الاصل مش موجود اللي ما مبني عليه التكليف بالدين يبقى بعد الاتباع دي وبعد الاخوه صفة الفهم لازم اللي داخل يعمل دين الله عشان ما يفسدش بدل ما يصلح يبقى عنده فهم بعد كده ثلاث صفات في الجوارح بعد صفات القلب والفكر صفات الجوارح وهي ايه التلاتة اللي هي التضحية تبا راجل من اهل التضحية اوليك هم المؤمنون حقا والصفة التانية ها? الجندية ما شاء الله انا صحي معايا الجندية الجندية منهج الانتصار ومنهج الانكسار منهج الانتصار المذكور في غزوة بدر في قول الله سبحانه وتعالى واطيعوا الله ورسوله ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين المنهج بتاع الطاعة لما جيج الانتصار منهج الانكسار في احد ولقد صدقكم الله وعده حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الأرض وقصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون. لما كان في جندية في انتصار. لما كان في معصية وتنازع وفرقة كان في انكسار. فالفرق ما بين منهج الانتصار ومنهج الانكسار. صار هو الفرق ما بين ايات واحد و ايات بدر في صورة الامثال يبقى الجنديه بعد التضحية ثم الصفه الثالثة من صفات الجوارح وهي الثبات ان يكن منكم عشرون صابرون انك انت تبقى راجل ثابت على دينك زي ما ربنا قال كده اذا لقيتم فئة فثبطوا واذكروا الله كثيرا زي ما ربنا قال كده ومن يولهم يومئذ دبوره الا متحرفا بالقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله وما يعني اللي هيهرب من المعركه لما يجي خاد ما هو خد بالك. هو هيكون اليقين في قلبك لسه مهزوز، فلو طلعت الوقت الجاهد اليهود تلاقي نفسك بتقول رب المعركة. تدخل جهنم والعزو بالله. يبقى اول يقين في قلبك من الوقت، اجتهد على قلبك عشان اليقين في ايه? يجي من الوقت يبقى ده المحور الرابع يا جماعة من محاور سورة الانفال وهو رجل النصر ورجل العقيدة هو ده بين النصر بقى يا جماعة. ايه رأيكم? هو ده بين النصر بقى شايفينه القرآن? شايفين كلام ربنا شايفين الفكر القراني يا جماعة? شايفين لما بنيجي نفهم القرآن بنحس ان احنا فاهمين كل حاجة ازاي وقت الهزيمة نزل بيان يوضح لنا بالظبط ايه الاخطاء وايه الصح ونعمل ايه وكان ايه المفروض نعمله ونصلح ازاي وايه ويعلق على الحاجات الحلوة يدانا يشين ويعلق على الاخطاء عشان نشوف ان الله ازاي تيجي الهزيمة ينزل اول حاجة من اللي نصارقه الله خدوا بالكم مش العشاوص ليه عشان تفضل الربانيه بعد كده السرعه تسرعنا لسه في هدف ثاني والله ده حاجه مهمه ما كناش واخدين بالنا منها ثالث حاجة العائد اللي رجع عليكم للنصر هتستثمرو في الدنيا ولا في الدعوة الى الله? قال صحيح والله يا رب ده فعلا ده فكرة القرآن ده فكرة عالية يا جماعة. بعد جدا الحاجة الرابعة صفات الرجل النصر او اسباب النصر عشان طول ما احنا محبصين عليها نفضل منطلقين الى الله سبحانه وتعالى كنا في هذا اليوم المبارك مع صورة الانفال مع صورة النصر مع التعليق الرباني على ايات غزوة بدر ربنا لما بينزل الايات بتاعت الغزوة بعد ما حصلت رغم ان الصعب عارفنا عشان نستخلص العبرة ونستخرج العبرة فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا ونور ابصارنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب املأ حياتنا بالقرآن يا رب فقهنا في القرآن يسر لنا حفظ القرآن فهمنا القرآن علمنا القرآن املأ حياتنا بالقرآن يا رب ذكرنا منهما نسينا يا رب علمنا منهما جهельنا يا رب رزقنا تلاوته واناء الليل واناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اظمي بهنا حارنا اللهم اسهر به ليلنا اللهم ارضقنا سحبة القرآن اللهم ان يكن قد فاتنا صحبة الانبياء بالشهادة فلا تفت علينا صحبتهم بالغيب في كتابك يا رب العالمين اللهم ان يكن قد فاتنا صحبة نبيك فلا تفت علينا صحبة كتابك يا رب العالمين اجعلنا من اصحاب القرآن ومن رفاءهم ومن رفقاء القرآن وشف عفينا القرآن يا رب طهر قلوبنا بالقرآن طهر قلوبنا بالقرآن. طهر قلوبنا بالقرآن. زكي قلوبنا بالقرآن. اشفي قلوبنا بالقرآن. اهدي قلوبنا بالقرآن. اصلح قلوبنا بالقرآن. اقم دينك بالقرآن. ارزقنا ان نجاهد في سبيلك بالقرآن. برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب uno بتبص اكله كوملوفه لا لا حبيبي طب بكره عشان لا انا معاك او استنى بقى كنت انا كنت